موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر قعد السماوات يتفطر منه وتشب الأرض وتخر الجبال هدى وتخر الجبال هدى الدعوى للرحمن ولدا الدعوى للرحمن ولدا وما يمضي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي <تصفيق> إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وودهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم الق. فرداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الداء فإنما يسترناه برسانك لتبشر به المتقيين بتبشر ربي المتقين وتوبربي قوم اللذاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.